سورة الرعد بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الافلام ر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثرًا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 انما انت منذر ولكل قوم هادي الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار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 لَهُ معقبات من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يحفظونه يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ لا لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى ما مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ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 والسماء والأرض للا إلَّا فَتَخَذُنِيَ دونِهِ أُولِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعَ وَلَا ضَرَّةٌ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ والنور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 فَعَنَسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ لَهُ لَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أَنَّمَا ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أول الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أي يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابتغاء وجه رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جن لا تعدني يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صَلَحَ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم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 طوبى لهم وحسن مآبه كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتثلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون وهم يكفرون بالرحمن قل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 لَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا رُسُلًا أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ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 ولعذاب الآخرة أشط وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار الذين اتقوا وعوقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما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 وَلَقَدْ عُرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيًّا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كتاب يمحو اللَّهُ مَا يشاء